واذكر الله في أيام مقدودات فمن تعجل في يومين فلا Quan kokuwa lamu anh akumai gitu show wa na ti may وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسي والرسل وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالِثَّمَرِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَذٰلِكَ سُرْمَهَا ti ga إنه لكم عدو مبين من بعد ما جاءتكم الناس بَيِّنَاتٌ فَاعْدَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَم Hvala što pratite